بسم الله فعندما نسأله هنالك الولاية لله الحق ما هو الفرق بين الولاية والولاية بالكسر الملك والرئاسة والفتح نصر أحسنت فبالكسر الملك والقهر والسلطنة وبالفتح النصرة هناك النصرة لله الحق أي مثل هذه الحال من الشدائد والمحن تكون موالى فيها لله وتكون النصرة لله وفي الشدائد عادة يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويعلنون خضوعهم واعترافهم بربوبيته وأنه الناصر شلوا علىه هناك وقيل هنالك يعود على يوم القيامة فقيل على الحال هذه التي عليها أهل الإيمان لهم الولايات من الله سبحانه وتعالى ولهم النصرة وقيل المقصود يوم القيامة ومن نصره الله في الدنيا فهو منصور يوم القيامة فهذه علامة ولاية الله سبحانه وتعالى له في الدنيا ومن تولاه الله في الدنيا تولاه في الآخرة فمثل هذه الحالة المحن تكون الموالة لله الولاية لله النصر لله فيها ويصرحا يكون هناك يوم القيامة قوله حق صفة لأي شيء نعم بالكسر للجلالة لله الحقيه وبالرفع لي الولاية هناك الولاية لله الحق أي الولاية الحق لله سبحانه وتعالى قوله هو خير ثواب أي إثابة لأوليائه أي خير إعطاء للثواب في الدنيا والآخرة من غيره لو كان غيره يثيب فالله خير لو هذا الغير يثيب فالله خير ثواب لأوليائه والله خير إعطاء لأوليائه في الدنيا والآخرة من هذا الغير الذي إذا فرض أنه يثيب وخير عقباء عند من؟ نعم أحسنت وخير عاقبة عقباء عاقبة لمن رجاه وآمن به والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى وخير عقبة نحن عندنا ضعف إيمان فقط وإلا والله سبحانه وعوذ الله جل وعلا جلية نراها نرى هذه الأمور مترجمة في الواقع ولكن ضعف الإيمان عند كثير منه هو الذي يجعله خاف خاف من الاعداء يخاف من الامراض يخاف يا اخي حتى لو مت بهذا المسمى الكورونا ما ادري يسمونه هجم عليك وش في قدر الله ما شاء فعل ما يحبس الناس عن طواف وعن خير وعن عباده رعبت المسلمين رعب ارعبهم اعداؤهم بالامراض وبالاسقام بالسلاح الذي عندهم أرعبوهم صاروا في رعب أدنى شيء يخافون منه وإن التوكل وإن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب كم من أمراض تحصل وتذهب لكن هذا المرض أرعبوهم به جدا وإن اتخاذ الأسباب ما فيه مانعة لكن بالدرجة هذا وتعظيم هذا الشيء وهذا الخوف الشديد وما حصل شيء كبير أصلا ما حصل كبير شيء حتى يفعل مثل هذه الأشياء لكنه رعب إعلامي للدول فالإعلام بيد أمريكا وبيد الغرب فهو الذي يحاربون الناس به الآن الحرب الموجودة حرب إعلام حاربون الناس به متى ما أرادوا يحاربوا دولة أو يحاربوا بعض الناس حاربوا بالإعلامة ونشروا أن عندكم مرض كذا وعندكم مرض كذا إلى آخرة قد حصل بالتتبع والإرصادات إلى آخر ذلك أن ننتشر فيكم فدافع عن أنفسكم وربما يكون شيء سير إن كان موجودا فيعبوهم ويجعلوهم في حال الطوارئ حسبنا الله نعم الوكيل فما كان يخطر لنا ببال أن الحرم يعطل من الطائفين يوماً من الدهر وهذا تاريخ يكتب ويسطر على بعض الأمراء أن الحرم عطل في يوم كذا وفي سنة كذا في ولاية كذا ورئاسة فلان بن فلان ونسى الله العافية والسلامة تاريخ سجل أعداء الله خبثاء يشغلون الناس عن الحوثي فيشغلونهم الآن بهذا الأمراض والحوثي زحف ويهجم على الناس وهم مشغلون بكورونا مكر مكر كبار عندهم مكر عجيب حتى لا يفضى أحد الحوثي يتفرغوا المرض الذي هجم عليهم عندهم أعظم من الحوثي هذا المرض والله الحوثي أعظم والله. يهجم علينا هذه الأمراض ومراض الأبدان ولا يهجم الحوثي على عقائدنا ويفسدها علينا ويفسدها على عوام الناس ويجعلهم سبابة لأصحاب رسول الله طعانين في فراش رسول الله المرض هذا نحن شهدان ان شاء الله يحسبنا ذلك عند الله لكن فساد المعتقد كفر بالله تبقى الله على أي شيء شغلوهم عن هذا النذل الذي يهجم على البلاد الآن والآن فاجر ذاك يريد يؤمن عدن نحن لا نهجم قال على حضر موت عن هذا سهل في اليد لكن يريد أن أمن عدن الآن. وعدن الآن يثيرون فيها ثائرة وفوضى من أجل هذاك يأتي وأمن سياسات عجيبة والله مور أمور مكر لو لا الله سبحانه يدفع مكرهم الكبار لا العجم العجب العجاء وإلا مكر عظيم هذا الزعز علام في عدن من أجل أبو علي الحاكم أو أبي علي الحاكم يأتي وأمن عدن قال رحمه الله الحمد لله نفوض أمورنا لله جل وعلا فالله معنا عليهم سبحانه ولن يضيع هذا الخير جل وعلا الخير خيره فإنه إن ذهب الخير في اليمن ذهب على المسلمين خير عظيم الله وحرم أهل الإسلام خير عظيم ولله الأمر من قبل ومن بعد ومعاصي الناس هي السبب في ذهب الخير قال قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وهذا التذكير لأولئك الغافلين المبتلين أو المبتلين بالدنيا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بزخار في الدنيا وبالمال الذي بأيديهم والله يخبر عنه فإنه إنما يتجمل به في هذه الحياة الدنيا المال والبنون يتجمل به ما في الحياة الدنيا وهذا رد على أولئك الرؤساء رد على أولئك الصناديد على قريش الذين ابتلاهم الله بالمال الذي بأيديهم وصاروا يفتخرون على الفقراء وعلى المساكين بالمال فأخبر الله نبيه أن هذا المال الذي بأيديهم والأولاد وكثرة الأولاد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه زينة في الحياة الدنيا وربما تصاب مقاتل الشخص بماله وبولده إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم يوم لا ينفع مال ولا بنون فلا ينفع المال إن لم يستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى ربما تصاب به المقاتل ويؤتى الشخص من ماله ومن ولده وكم من شخص شقي بماله وكم من شخص شقي بولده والعياذ بالله وما بأيديكم من زينة الحياة للدنيا ليس مما يتفاخر به وليس هو المقصود عند الله ما يتزلف به فالمال لا يزرف من الله سبحانه وتعالى ولا يقرب من الله جل وعلا ولا ينتفع به الشخص كانتفاعه بالأعمال الصالحة اللي لم يستخدمه في طاعة الله وإنما هو زينة الحياة للدنيا فهو هالك إذا كان زينة الحياة الدنيا فهو هالك وهو ذاهب غير باق وإنما الذي يبقى ما عقب الله سبحانه وتعالى نفعه للعبد والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً حتى لا يشغل الناس بالدنيا ويخدعون بها فذكر لهم الدنيا وأنها إنما يتجمل بها فقط الولد الذي فيها وهكل المال الذي فيها زينة الحياة الدنيا وإنما الذي ينفع يوم القيامة ويرى الشخص ثوابه العظيم الجزيل عند الله سبحانه وهكذا يرجوه خير أملاً أهل الإرجاء الحسن وأهل العقول وأهل النهاء يؤملون هذا عند الله ويرجون هذا عند الله سبحانه وتعالى خلاف رجاء أهل الدنيا كله يتمحض على الدنيا ويظنون أنه هو هذا المرجوع وهذا هو النافع والله يخبرهم أن الباقيات الصالحات والعمال الصالحة من صلاة وذكر وتسبيح وحج عمره وإذ ذلك ولا يقتصر في تفسير الباقيات الصالحات على شيء دون شيء بل هو عام يشمل الصلاة وغير الصلاة هذه التي تنفع أما هذا الآهب لأنه زينة الحياة الدنيا وما كان زينة الحياة كل من, ع... كل, ما... كل من عليها فان فهو سيذهب ولا يبقى لكم فهو هالك فلا تنتفعون به يوم القيامة وإنما الذي تنتفعون به يوم القيامة هو الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة هي التي ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها فهذه مقدمة ونتيجة فالمال والبنون زينة الحياة للدنيا وإذا كان زينة الحياة الدنيا فهو فان وإذا كان فان فلا ينفع فإذا كان فان فلا ينفع فهي مقدمة ونتيجة هذا ذكر الله سبحانه وتعالى والنتيجة أيضا كذلك تفهم من هذا إذا كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. معنى أنه ذاهب فان لأن كل ما من عليها فان ولا يبقى شيء على هذه الحياة ما عندكم ينفد وما عند الله باق وإذا كان فان معنى أنه لا ينفع الفان لا ينفع ولا ثمرة لصاحبه به وإنما الذي هو يثري ويثمر صاحب الأعمال الخيرة هي التي تبقى ثمرتها أبداً أبد الأبد. تبغى ثمرة الأعمال الخيرة أبداً أبد الأبد لصاحبها وأما هذه فهي ذاهبة وفانية والله ذكر فناءها بكونها زينة الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا فانية وإذا كانت فانيا بمعنى أنها ما تنفعونا إذا نمنسغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى فهذه مقدمة ونتيجة فلذلك ذكر الله بعد ذلك ما ينفع لهم في دنياه وفي أخراهم وهي الأعمال الصالحة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي أكثر عائدة ومنفعة لأهلها الباقيات الصالحات وخير الأمل أي خير ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله وخير أمل خير ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله فهو خير من هذه الأموال والأولاد التي بأيديكم فهذه ما ترجع عند الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازلها ما تقربكم عند الله ولا ترجع عند الله الأولاد للأموال وإن من الذي يرجع عند الله وخير أمل أي هذا الخير الذي تقدم هذا الذي يؤمنه الإنسان ويرجوه عند ربه جل وعلا الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة هي التي بإذن تشفع لك عند الله سبحانه وتعالى وتكون سابقة إلى القبر وتكون سابقة إلى الخروج أيضاً كذلك عند الخروج من القبور وتكون سابقة في الميزان وتكون سابقة عند الصراط فهي سابقة وتشفع لك وتضيء لك طريق بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما تنزل في قبلك يأتي العمل قد سبق يأتي العمل إما سيء وإما خير وهكذا أيضا عند أن تخرج من القبور أو عند أن نخرج من القبور يأتي العمل يشفع لنا عند الله من نشرب من الحوض أو نترد بحسب العمل وهكذا أيضا عند الصراط وعند الميزان العمل ما فيه إلا العمل هو الذي يشفع بإذن الله سبحانه وتعالى الباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبلا هذا الذي نؤمله عند الله سبحانه وتعالى وينبغي إل المؤمن أن يكون على يقين من هذا الخير الذي والله من الله به علينا سبحانه وتعالى الناس يأخ знаهم حول هذا المساكين نسأل الله العافية والسلام وأنت بعد الباقيات الصالحات ومن أعظمها العلم وطلب العلم تنور في هذا الخير وعبادة الله على بصيرة هذه الباقيات الصالحات التي تنفعون بإذن الله جل وعلا قال رحمه الله قوله تعانى وإن وصلنا إلى آخر شيء آخر شيء هنا قال قوله المال والبنون أي التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء زينة الحياة للدنيا ليست من زاد الآخرة أيها الله المال والبنون ليست من زاد الآخرة فلا تفتخروا بها ما تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى فإذا الذي هم زاد الآخرة الذي سيأتي ليست من زاد الآخرة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد, وقد يجمعه وقد يجمعها الله لاقوام اي والله قد يجمع الله لي اقوام من المال ويجمع لهم الباقيات الصالحات ونعما مال الصالح مع الرجل الصالح هنيا له الله الرجل الصالح الذي معه المال الصالح لا يستعمله الا في الباقيات في الباقيات الصالحات فهو من الباقيات الصالحات ان شاء الله اذا بذل في ابوابه بذل في الزكاه وخرج منه الواجب وذلك في صلة الأرحام في إعانة المساكين فهو من الباقيات الصالحات التي تنفع صاحبها بإذن الله جل وعلا قال المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد يجمعها الله أقوام قوله والباقيات الصالحات اختلفوا فيها وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد هي قول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام هذا ثابت صحيح أفضل الكلام أربع كلمات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر في بعضها لا يضرك فيها بدأتها هذه من الباقيات الصالحات وليست كل الباقيات الصالحات وإنما هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه والباقيات الصالحات فيدخل تحتها هذا ويدخل أيضا كذلك غيره لا يقتصر التفسير على هذا وهذا ليس من الخلاف المدموم وإنما هذا خلاف على ما تقدم تقريره من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله صول التفسير وهو أن العلماء قد يفسرون اللفظ العام ببعض ألفاظه وهذا ليس من خلاف المدموم والباقيها الصالحات الجنسية وليست للعهد فيشمل كل ما كان من هذا الباب سواء كان التسبيح والتهليل أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو كلها باقي الصالحات فهذا كما سمعت عن القاعدة التي نكررها من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده أو ببعض أجزاءه لا يفيد التخصيص قال رحمه الله أفضل الكلام أربع كلمات سبحان الله، الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال أنباءنا أبو بكر محمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفل عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال أنباءنا أحمد بن عبد الجبار العطارد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما صنعت عليه الشمس وإن هؤلاء الذين يتنافسون في الدنيا هذه الكلمات أحب لنبينا عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس وينبغي للمؤمن أن يكون محبوب رسول الله محبوبا له أيها الله هذا من كمال الإيمان أن يكون محبوب رسول الله محبوبا له والصحابة على مستوى الأشياء الجائزة ربما إذا راه رسول الله يحبها حبوها كالدباء والعسل والحلوى وغير ذلك لأن نبيهم يحبوها فيحبونها وهكذا أيضا المبغوضات على مستوى أشياء مباحة يبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالضب وغير ذلك تجدهم اشتريبونها لأن صلى ما يأكله ما يحبه نحن ما نحبه فإن هؤلاء من أولئك أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك حب الله وأحب رسوله وحب دين الله فإذلك كانت محبوبات رب العالمين ومحبوبات رسوله محبوبات لهم ومبغوضات الله ومبغوضات رسوله مبغوضات لهم ونحن نسى الله العافية والسلام الشهوات وملذات وهرولة وإرفال بعد هذه الدنيا ونسأل الله أن نسلمنا منها محتاج إلى غناعة نغنع بما أتانا الله سبحانه وتعالى من الخير يكون طالب العلم عنده القرآن وعنده السنة وعنده الخير الذي يغبط عليه وربما حسدوا عليه وإذا به يميل إلى دنيا وإلى العاعة من العاعات الدنيا الشهاد الخصة هذا والله ما يصرح فأنت ربما تدخل تحت ذلك المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في ذلك خرج. الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أتاك الله القرآن يخبر وأتاك الله السلوة وتذهب لي بعد هذه الحاجات التي نرى إخواننا الآن إليها والله يقول لنبيه وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ولا تحزن عليهم واخفض جناحة للمؤمنين واش تبغي من هذه زهارة حياة الدنيا يا محمد آتيناك القرآن وآتيناك سبع المثاني وهي الفاتحة واش تبغي بعد هذه الذي عند هؤلاء لا تبهد النعيني إلى مما تنظر إلى المقدمة وما بعدها ذكر الله فضل على نبيه وحذره من اغترار بالدنيا وأن هذه زائلة ذاهبة هؤلاء بعد زهارة حياة الدنيا وأنت معك القرآن والله لأن بعض الأخوة تسمع آية القرآن تقول هني أنه هنيئة للصوت جميل وحفظ جميل ثم بعض أولئك يذهب إلى أولئك هذه دناءة الله دناءة ودنيا دنيا وخصة وما يليغ بطالب العلم الله يقول لنبيه لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم واشتري بعد هذا لا تمدن عينيك هذا له لأمته قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليخين قال أنباءنا أبوًا منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أنباءنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال أنباءنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عثمان عن أبي صالح قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا دراج ضعيف دراج بن لهيعة عن أبي الهيثم ويزداد ضعفاً في أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات lifتنا ما هن يرسل الله؟ قائل وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كله قد ما يدن على فضله وإن كان هذا الحديث كما سمعت لكن قد جاء ما يدن على فضل التكبير والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا من كل ذلك ثابت بها وهكذا الحث عن الاستكثار منها ثابت مثل هذه الأشياء وقال سعيد بن جبير مسروق وإبراهيم الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس ويروى هذا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى أنها الأعمال الصالحة وهو قول غتاد وهذا أحسن وهذا من حيث العموم الأعمال الصالحة ولا يقتصر على شيء دون شيء هذا التفسير الصحيح من حيث العموم وذلك تفسير صحيح من حيث تفسير اللفظ ببعض أجزاءه. إلهنا سبحانك الله وحمدكنا إلهنا أنت السافر وفتو منك.